বিলাহী মিনাশ শাইতানি আর-রাজীম ফারগাল الله. نحمد ونستعين ونستغفره ونعود بالله من شور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلله ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد قبل أن نتكلم عن صفات الخوارج ينبغي أن نذكره أقوال العلماء من هم, من هم الخوارج قال سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله الخوارج هم الذين يخرجون عن طاعة وللأمر إما يخرجون بالكلام يتكلمون على الحكام في المجالس الحاك فيه كذا وكذا أو يخرجون بالفعل إما مظاهرات أو خروج بسيف أو نحي ذلك لذلك قال الشيخ العلامة محمد من الصالح العثيمين رحمه الله وكل خروج بفعل كان يسبقه كلام فالكلام يبدأ أولا يحرضون الناس يقلبونهم على أولاة أمورهم ثم بعد ذلك يبدأ الخروج بالفعل فقال الشيخ قالهم هم الذين يخرجون عن طاعة وللأمر ويشقون عصى الجماعة أو يشقون عصى الطاعة أي لا يرون جماعة مع الحاكم والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصيحين عندما قال من فارغ الجماعة فمات ميت ثنج أهلية بل أخبر عليه الصلاة والسلام أن من مات وليس في عنق بيعه مات ميت جاهلية فهؤلاء يشقون عصى الطاعة ولا يرنى في الجماعة فنحن بلالحمد أهل سنة وجماعة فهم لا يرنى هذا الأمر أبدا فقال ويشقون عصى الطاعة ويكفرون المسلمين وقد سألت سماحة الشيخ صالح للحيدان حفظ الله عن الخوارج فقال هم الذين يخرجون على الحاكم ويكفرون المسلمين وكل من قال بآرائهم فإنه مثلهم قال ابن حزم في الملل يلحق بالخوارج من شاركهم في آرائهم في كل زمان بل قال سماحة الشيخ صليح الفوزان قال حتى من دافع عن الخوارج فإنه مثلهم لذلك ذكر العلامة المعلمي في فوائد المجاميع أن المحدثين قد يطلقون على الخوارج كل من خرج على السلطان وإن كان لا يرى برأي الخوارج لا يرى باعتقاداتهم بتكفير المسلمين ولا غيره فكل أمر أو أصل من أصول الخوارج قد لا يرونه لكن دام أنهم خرجوا على الحاكم فعند المحدثين فأنه يطلق عليهم خوارج أما ما جاء في صفاتهم فقد تواترت الحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحاح والسنن والمشانيد والمعاجم في صفات الخوارج وهي صفات كثيرة منها أنهم حدثاء الأسنان أي أنهم صغار صغار السن وأنهم سفهاء الأحلام والسف يقابل الرشد أي ليس فيهم رجل رشيد فهم سفهاء الأحلام لا عقل لهم فهل هي من أبرز علاماتهم أنهم صغار في السن لذلك تجدهم يجتمعون عند شيخ صغير في السن يؤصل لهم المسائل ونحو ذلك ولا يرجعون للعلماء أبدا ولا يرون في العلماء إنما العلماء عندهم هم صغار السن لأنهم حدثاء الأسنان ومن صفاتهم أنهم يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم أي لا يفهمونه لا يفهمون الكتاب والسنة يقرؤون العلم بغير فهم خلاف لما عليه أهل العلم يرجعون العلماء هؤلاء لا يرجعون إلى عقولهم القاصرة يقدمون آراءهم أو يقدمون عقولهم على عقول العلماء فهم يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم أي لا يفهمونه وقيل غير متقبل منهم على قولي المشهورين ومن صفاتهم أيضا أنهم أهل عبادة ذاك الذي قال اعدل يا محمد جاء في وصفه أنه كث اللحية غير العينين فيه سواد في جبهته دين على أنه صاحب عبادة فهم يخدعون الناس بالعبادة لذلك يظن الضان أنهم على خيرهم على شر قال عليه الصلاة والسلام يحقر أحدكم صلاة إلى صلاتهم وصيام إلى صيامهم لأنك رأيت ذاك الذي يقيم الليل ويصوم النهار تحقر نفسك وهو على تأسيس ضلال ذلك قال ابن عباس هم ليسوا بأشد عبادة من الرهبان وقال الأجري في الشريعة كما نقال الشيخ زيد أن ذلك غير متقبل منهم مهما يفعلوا من عبادات فإنها غير متقبلة وقال أيضا عليه الصلاة والسلام وتحقرون قراءتكم أي القرآن إلى قراءتهم فجاء في الأثر لما أتىهم حتى الصحابة وسمع أصوات قراءتهم وكانوا بعضهم قائم الليل وبعضهم قارن القرآن فوقع في قلبي شيء فلما تبين قبحمهم عليه أيقن أنهم أهل ضلال فالشهد أنهم يخدعون الناس بسماتهم بأنهم أهل طاعة وغير ذلك وجاء أيضا من صفاتهم أنهم يقرؤون من قول خير البرية أن يقولون قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا وكذا قال النبي عليه السلام كذا وكذا لكن بلا فهم ومن صفاتهم أنهم كلاب النار كما جاء من حديث أبي أمامة والكلب هو السبع المعروف فهم كلاب النار ومن صفاتهم أنهم شر الخلق والخليقة الخليقة والخلق شر من عليها هم الخوارج الخلق كثر اليهود والنصارى والمجوس وغير ذلك لكن هؤلاء القوم أهل الزيق والضلال هم شر الخلق والخليقة وجاء آل بن عمر كأمر هم شرار الخلق وقال لما محمد لا أعلم قوما أشر منهم لا أعلم قوما أشر منهم أي من الخوارج وجاء في صفاتهم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان وهذه من أبرز صفات هؤلاء القوم وإذا نظر ناظر في سيرة الخوارج فهم لا يقتلون إلا أهل السنة والجماعة وأما ما عداهم من اليهود والنصارى وأهل الأوثان وأهل الزيق والضلال قد يتحالفون معهم ضد أهل السنة كما تحالف ابن سباء مع الخوارج الذين خرجوا على عثمان فهم يكرهون أهل السنة والجماعة ويرون استباحة دمائهم لذلك كان أحدهم لما غتل خنزيرا لرجل منها الذمة دفع غيمة الخنزير وأما أهل الإسلام في البصرة فقد استباحوا دمائهم حتى أصبح الفرات كأنه أحمرا من شدة او منكفه الدماء التي فعلها هؤلاء القوم لما خرجوا في البصره وج ايضا من صفاتهم كما قال الشيخ بن باز الله العنف في الانكار وهذه الكلمه من هذا الامام الجبل العنف في الانكار لا حكمه عندهم قال اش غسلان تيمي امر بالمعروف وامر بالمعروف ولا تنهى عن منكر بمنكر قال الحسن البصر رحمه الله لما رأى رجلا من الخوارج قال مسكين أراد أن ينكر المنكر فوقع منكر فهؤلاء القوم كما قال الإمام بن باز رحمه الله عنهم قال العنف في الإنكار أي لا حكمة عندهم ومن الصفات أيضا أن أول فرقة ظهرت في الإسلام فرقة الخوارج وقيل أول ما ظهروا على النبي عليه الصلاة والسلام ذاك رجل عدل يا محمد وقيل أول ما ظهروا على عثمان وقيل أول ما ظهروا على علي ثلاثة أقوال مشهورة وقد تواترت الأحاديث فيهم وصحت الأحاديث بل أكثر الأحاديث الثابتة جاءت في هؤلاء القوم وجاء أيضا من صفاتهم وهي آخر صفة أنهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية وفي رواية يخرجون من الإسلام لذلك اختلف السلف على تكفيرهم على قولين مشهورين لإمام أحمد ذكروا مشهور إسلام نتيمية الفتاوى والحافظ بن حجر في فتح البارد هذه بعض لصفات هؤلاء القوم وإلا صفاتهم كثيرة لمن تتبع النصوص الشرعية أسرى العزيزة أن يكفينا شرهم وأن يحقنا دماء المسلمين في كل, في كل مكان هذا والله أعلم وصلى وسلم على سيدنا محمد